بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرى كما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما